Surah Al-Duha Artinya Waktu Duha Terdiri dari 11 Ayat A'udhu Billahi Minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحان والليل إذا سجاد ما ودعك ربك وما قلام وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فاترضا Alam yajid kayantin man fa awan jantan kan danna fa